لقيت مشايخ أحوالهم مختلفة يتفاوتون في مقاديرهم في العلم فكان أنفعهم لي في صحبته العامل منهم بعلمه وإن كان غيره أعلم منه ولقيت جماعة من علماء الحديث يحفظون ويعرفون ولكنهم كانوا يتسامحون بغيبة يخرجونها مخرج جرح وتعديل ويأخذون على قراءة الحديث اجره ويسرعون بالجواب لئلا ينكسر الجاه وإن وقع خطأ ولقيت عبد الوهاب الانماطي فكان على قانون السلف لم يسمع في مجلسه غيبة ولا كان يطلب أجرا على سماع الحديث وكنت إذا قرأت عليه أحاديث الرقائق بكى واتصل بكاؤه فكنت وأنا صغير السن حينئذ يعمل بكاؤه في قلبي ويبني قواعد وكان على سمت المشايخ الذين سمعنا أوصافهم في النقل ولقيت الشيخ أبا منصور الجوالقي فكان كثير الصمت شديد التحري فيما يقول وربما سئل المسألة الظاهرة التي يبادر بجوابها بعض قلمانه فيتوقف فيها حتى يتيقن وكان كثير الصوم والصمت فانتفعت برؤية هذين الرجلين أكثر من انتفاعي بغيرهما ففهمت من هذه الحالة أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول فرأيت مشايخ كانت لهم خلوات في انبساط ومزاح فراحوا عن القلوب وبدد تفريطهم ما جمعوا من العلم فقل الانتفاع بهم في حياتهم ونسوا بعد مماتهم فلا يكاد أحد أن يلتفت إلى مصنفاتهم فالله الله في العمل بالعلم فإنه الأصل الأكبر والمسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به ففاتته لذات الدنيا وخيرات الآخرة فقدم مفلسا على قوة الحجة عليه